الفضل <تصفيق> الفضل دنك تحدد مك نص سيد الفضل دنك تحدد مك نص وبار الكون لك يشهد ولكنا اوا و المناق ابن الصهل الهادي ولك ولكناص يا نور الشري يا علي احمديه يا زوار النجف وياكم اخذوني يا زوار النجف يا زوار النجف يا محلى المنار آمن يصير الليل تضويت شلب دور والقبة كان غسهي يل والشباج من نيفو حطر الهيال بلع ليكم ويلقوا بتدوى الدون يا زواري النجم يا زواري النجم يا محل الزيارة وصلنا جايب وفدي لح العينين يا ساعه دگلو لي الدرب شاويل لا القوب تاريد اوصل يا زوار النجب يا زوار النجب يا ابو حسين يا تش اللي هذا صفقه عمي انتم حتى, حتى, حتى كلنا ان شاء الله نزورك للقفى نروح ونعتن نشوفك هذا البيت اهدائه لاخوي الاستاذ محمد الحجيرات يا ابو حسين لننشى الله نزورك للكوفة نروح ونعتن نشوفك يردون العدن ننحرف ونعوفك وعن درب السعادة لا تميلون يا زوار يا زوار النجف ويا زوار النجف وياكم اخذوني يا زوار النجف يا زوار النجف <تصفيق> <يا زواري النجب تصفيق> اسمع حبيبي هاي الهوستين واسألكم اجدعاء علي يلبيك علي يلبيك يقوى الحين ولي ينخاك يوم الضيج يتوفاك علي حتى, علي حتى الطفل لو رادي تكلم أول تشلمت باسمك علي ينطق علي الحبك جدار البيت من أمك دعت رب هول جلها انشق الخالق رحب وهلن قال الخطار الخالق رحب الخالق رحب وهلن قال الخطاره الخالق رحب الخالق رحب وهلن قال الخطاره اسمع اسمع حبيب اسمي الى خادمه اهل البيت مولى عباس المشعلي دورنا دورنا ما تصح أم بالقبائل صوتك حبيب دورنا ما تصح أم بالقبائل مثل أمك يا غلي حين حصراها الطلوق يب حين حصراها الطلوق البارقة وصلت تحملي gladni khattar yosal wa huwa khattar al imam al الكعب ashqtaw fil kaaba w الكعب ashqtaw fil kaaba ashqtaw fil kaaba dammaha ashqtaw fil أسعد الله أيامكم وإن شاء الله تعودونا بصحة وخير وفرح وسامحونا على الإطالة وعلى التقصير بنفس الوقت